الله على محمد وآل محمد صبغ الأرض من دمائه أعادي لم يزل يحكم الرؤوس بعض منه أبدا للدماء في الحرب صادي عجن فلفرا وما وحوال السجود فرق الوهادين الا هل من مناد واحشينا <تصفيق> وهوالي السجود فوق غمال وهادي عجبا للسماء لم تهوي حزنا غمال فوق وجه البسيط بعد العمادي عجب للنجوم كيف استنارت لم تغيب عجب للنجوم كيف استنارت لم تغب بعد بدر هلال حيث لو لا وجوده لأهيلت ولا ساخت وبرقحت بسوادي ومثير الأشجام لرسول أيام يا هي المذوعد بالعوي لصمتها يا ند هي الجوارى يا دين فرأت سرجه خلياً فنادت تلك ووالدي وذيح ماما يا رادي إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي إنسان عيني يا حسين إنسان حيني يا حسين أخي يا أملي وحقد زماني المنضودة ما لي دعوت بلم تشف ولم تكعرون عودتني من قبل ذاك الصدود أنا عم جوابا يا حسين أما ترى ألا هل من مناد وحسين أنا عم يا حسين وما ترى ايش مر العدا بين الصاوت قال لما اظن وحدي فتصي يا الحصات هيحسيان ولاك وذا الكون صدري ابعينك ابعينك ابعينك يا اخو انا ذاب ذاب قلبي من وليناك يا اخو يا ذاب أنا من ومينك يا فو بو يموش قلبي صخر مرمار إن هذا حيات ضحيف الصوت يخذي مثل هذا اليوم مثل عائل سحاب الحسين في وحيد يلادي هدم الناصر هدم المحيد كلنا نستخدم هذا اليوم نبيك يا حسين نادى ناداها ناداها ضعيف الصوت يا اختي امه حكي انكسر قلبي اشكي يا نور العين خليني ابن اجتي اعالج هترى مرمار بعد ابو عبد الله يا بصر من العطش كفي الله يا عطش من العطش صلوات الله عليه كبيرو. يا بدر يا بصر من العطش كفي انا والشباب نسح حرج خفي ندفي يا اللي عن الحال يا نايا خويه مات يا ملاك الفرض يا حسين اما سهر وحد قلب من نزلت اما اما اما لك بالدم ما تغاوى عمل ذكرك يا ذبيح الغافل ان لله و انا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أسمى آيات العزاء نرفعها في هذا اليوم إلى حضرة إمام العصر وناموس الدهر مولانا المخدى القائم من آل محمد ذكر الصلاة يا محمد اعيدوها, أعيدوها بأعلى مع لعن اعدائهم الله اكبر محمد وال الله لك الاجر سيدي يا رسول الله مولاتي يا فاطمه مولاي يا امير المؤمنين يا علي بهذا اليوم مصيبة ما أعظمها وأعظم رسيتها في السماوات على أهل السماوات والأرض هذا اليوم شزاكم الله شيراً شزاة جد لمواساة عين السهراء فاطمة ولم يمنعكم شيء من الحضور في هذه المهاتم لا لدنيا ولا لمال ولا لمنصب ولا لتجارة وإنما تركتم دوركم وقلودكم وخاطرتم بأنفسكم لإعلاق كلمة الحسين جبتم تحت الرصاص إلى مأتم أبي عبد الله الحسين لتواسوا عنا الزهرة حي الله هذه القلوب وحي الله هذه الأرواح وحي الله هذه الأنفس والأبدان وحي الله هذه الأريحية وهذا العشق الحسيني حضرتم لا لشيء الا لتبكوا وتواسوا عين الزهراء حضرتم لترفعوا ايديكم في يوم العاشر من المحرم وتصرخوا إلى الحرج بصوت واحد لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. عظم الله اجوركم واجركم الله تعالى هذا اليوم نواسي عين المهدي وعين الزهراء هذا اليوم ليس للوصف ليس للكلام ليس للمقامات ليس للآيات ليس للروايات هذا اليوم للسمعه هذا اليوم للمواساة هذا اليوم للانتصار في هذا اليوم ادم مازال حزينا في هذا اليوم نوح مازال حزينا في هذا اليوم محمد صلى الله عليه واله صلوا عليه واله مازال حزين الله على الله حسن وعلى الله حسن في هذا اليوم جئنا من واسعين السهراء صلوات الله وسلامه علينا وعين أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي يا أبا صالح أنت المحزب في هذا اليوم مولانا تكشى في هذا اليوم يبتي بدل الدموع دماغ من هو وأمي أقول هذا اليوم الطويل نسبة ما كان في كربلاء الإمام صلى الله عليه وسلم حفى أصحابه ميمنة وميسرة وقلبة وجناحين وأول ما ابتدأ ابتدأت حملة الأصحاب الحملة الجماعية يقولون ابتدأت معركة كربلاء بعد طروع الشمس في ساعة من يومها شراء وبدأ أصحاب الحسين صلوات الله عليه للحملة الجماعية الذي قتل منها خمسون رجل دفعة واحدة ثم بدأ أصحاب الإمام سلام الله عليه يتفدمون للمعركة واحدا واحدة أول واحد من الأصحاب ضرزة الحرب الرياح رحمة الله عليه تقول رواية بينما هو يقاتل جاء أبو سهم وضع فيه فبكى وقال الحمد لله الذي جعل رقبتي فداء للحسين وأطفال الحسين تقول رواية الإمام مشى إليه وأبتنى ووقف عنده وقال أن تحرم كما سمت أمه أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة ثم ابتدهت حملة الأصحاب واحد فيه والآخر حبيبي بالمظاهر يقاتل ويرجع للخسين بادي للخسين يشوف دموه حبيب يا حبيب ليش تفتي قال السيدي أبا عبد الله بعد ما سأله الإمام يا حبيب لعلك ذكرت الأهل والأوطان والأولاد أنت في حل من بيحك يا حبيب لما سبح حبيب استاذ بكاهه ونحيقه قال أبا عبد الله إني قد استبدلت عن أهلي أهلا وعن غلدي ولدا وعن نسائي نساء أنتم أهل أبا عبد الله فقال الإمام يا حبيب إذن مما هذا البكاء قال أبكي لحال هذه الواقع وما يسري عليها من بعده التفت الفسين إلى برائه وإذا بمولادنا الحوراء صلوات الله عليها واطف على باب المخيم ملتحف بأزاق مع صاطمة انسوني معرفة من انا أنا ابنة الظارب السيفين أنا ابنة الطائم بالرمحين أنا ابنة المحمي عن حرم المسلمين حاموا عنا يا محيمين الليل بالعبادة وعن فبدا اصحاب ابي عبد الله يتقدمون الى الخطاب واحدا واحدا واحدا واحدا حتى ابتدات حمله بني هاشم واول واحد خرج من بني هاشم مولانا علي اكبر ابو الحسن صلوات الله عليه وسلم. اسمه ابو الحسن علي كجده أبن حسن علي الإمام الحج عليه السلام يخاطبه في السيارة السلام عليك يا أول قدير من نسل سير السليل من سلالة إخراهيم الخليف برس علي الأكبر الإمام الحجي صلوات الله عليه ينهر إليه تقول رواية الإمام لما شاف علي الأكبر متوجه قبض على شيبته المقدسة وصار يهرول خلف ولده وهو يقول اللهم فشهد على هؤلاء القوم فلقد برز إليهم غلام هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسولك صلى الله عليه وآله صلى الله عليه على أصواتكم الله وكنا اذا اشتقنا الى ربية نبيك نظرنا الى وجه هذا المنام <تصفيق> اللهم امنعهم بركات الارض طرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائطة فجدا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا ليلسلونا فعدوا علينا يقاتلوننا ثم تبت الإمام إلى ولده وقد ضمه إلى صدره نبدأ من مصرح علي الأكبر سلام الله عليه ضمه إلى صدره اتوجه إلى الكربل هذا اليوم اتوجه بقلبك لا فرض إلي في هذا اليوم انظر بقلبك إلى قبر الحسين إلى مصلح الحسين ضمه الحسين إلى صدره يقل لو دعت يا عيون. يقيله والتمع بالعين تفاك ابحض رأيه مكسره وبقرب خفاك يا ابو يا أبداع هذا الإطراك نعم بينما الحسين كذلك ليلى صارت تسأل عن ولدها علي غاب ولدها عن بصرها يا مؤمنون يا أبوالون يا من تردخون شفاعة على الأكبر عليه السلام بينما هي كذلك قال الحسين يا ليلى قال يا ليلى ادخلي إلى الجيمة وادع الله لولدك فإني سمع بشدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول دعاء الحق استجاب في حق ولدها دخلت ليلى إلى الجيمة جردت غمارها نشرت شعرها إلهي بحطس الحسين إلهي بشيبة الحسين إلهي بصبر ألهي الحمد لله يا حسين قددت علي ولدي عمي ما هي إلا لحظات عاد علي الأكبر يهدئ أمه الحسين قال ادخل على قمك ليلى فسكنها فإنها في الخيمة تدعو لك دخل علي الأكبر يسكنها يمسح دموعها يقول مخاجع علي الأكبر الحسين في المخيم أمام الخيمة سمح صوته ينادي أبا حسين عليهم من السلام هذا آخر اللقاء والمرضة في الجنة يوم القيام إجاء البسي المسرحة نادى ولدي علي لم يسمع جوابه صاح ثانيا بني علي لم يسمع جوابه صاح بني علي لم يسمع جوابه وضح أفمه على فم ولديه صاح بني علي على الدنيا بعدك العبا آه يا بني من سمع يمنا كونينا كونينا ومن شوب هذه لا حذر مات يا بني لا بعشرين ما وصل السير علي الأكبر عليه السلام بتلك الحالة الحسين شارس عنده بني علي كلمني يا نورعي علي الأكبر سلام الله عليه امتسب وفكى جرت مرعه فقال الحسين عليه السلام والدي علي لماذا لماذا تبسبك قال أبه سقالي جدي رسول الله بكأسه الأوفى أما بكائي لأنني أنظر إلى جدة الزحراء تنظر إلى دموع عينيك وترضم وجهها وتنادي وولداه وحسيناه الشيابي الشيابي الشيابي يا وسب القطع منك نصيبي محروم من شب العديم نعم ثم فرزباطي بني هاشي القاسم عليه السلام تنكروني معنا نجل الحسان فصل النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين الكسير المرتهب بل ناس لا سقط صوب الجسم فقتل على حطش وعلى ضربته 53 رجلا فقط لا شمش والذلااتنا بينما هو يقاتل انقطع ششع عليه انحنى على نعله يشده يصلحه اغتلم حمر الأزدي ذاك فرصة فجاءه من ورائه يحمل السيف ضربه من السيف على راسه فلقها مدى القاسم إلى موضع سجود نادى يا حسين أدرقني إن جاءه الحسين مسرحا ضمه إلى صدره يحسو الله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك بكون أداح يا جاسب شبيده يا ريد السياد قبلك حزولي يا عمي هانلكم تخلوني وحده وعلى في يمي يا عمي الخير البستار حمله الحسين على سطره جاعده الى المخير ومهو غملة جالسة لما شافت ولدها متشحقا بدمه بتلك الحالة يا ابني يا ابني يا جاسمان يمك ومن الفسح فرق يمك دلنا أرضا وتعنك وشرنا لأنا يقولون الفصير في تلك بعد من مرس في تلك السباحات أقصر من بطي مع الفصير كبش الكثيبة نيت الحليبة أقول فضح سلام الله عليه قال أبا عبد الله إذنني إذنني أبا عبد الله الفصير لم يهدن له بالقتال قال له أن يذهب إلى مشروعة الماء ويأتي بالماء لزينب وبنات رسول الله جاء أبو المضل إلى مشرعة الماء على المشرعة أربعة آلاق عارس كشفهم أبو المضل قتل منهم مقتلة عظيمة تقول الرواية بينما هو كذلك خرج من المشرح وقلبه كصالية الجمري من العطاش كمن له لعين وراء نخله الحباس يمشي ضربه بالسيف على يمينه على هل من منادل وحباسه أثر السيل بشماله ضربوه على يساره على شماله فقطعها الله والله من مادى أيها عبد الله تقول الضواية وقف أبو القضل سلام الله عليه بتلك الحالة لا يمين لا شمال متحير كيف يوصل الماء إلى أيتام أبي عبد الله بينما هو في تلك الحالة جاءه سهم وضع في عينه اليمنى وسهم على نحره وسهم على قلبه وسهم في محجر عينه اليمنى أراد أن ينتزح السهم من عينه يا الله يا زهرى يا زهرى يا زهرى صح يا شيح زهراء يا زهراء يا زهراء اراد ان ينتسح السهم من حينه سقطت الحمام من حناراسه ضربه لحينا بحمد من حديد حناراسه ايوها حفظ السلام سمح صورته أخي أباح ابن الله أدركي أخويا أخويا أخوة ألباني وباني يا أبويا وأبويا قول الرواية قال له أبا الماضي عندك عاجة في هاي الساعة قال أبا عبد الله استفرج السهم من عيني إنه يؤلوني أبا عبد الله على محر إنه يؤلوني الحسين بعد ذلك يسأله أبا الفارس ماذا يؤلمك أكثر سهم العين أم قطعة الكفين أم استهم على قلبك أم ضربت العبد على رأسك قال لا هذا, هذا ما يؤلمني أن الشمرة يسمي زيناك ويضربها بالصوت على ظهرها ويشتم أمك الزهراء وأنا فيه موجود يا أبا عبد الله يا زهر يا زهر يا زهراء يا زهراء يا زهراء <تصفيق> يا ثم عند ذلك لم يبقى مع الفسين إلا ذاك الطفل الرضيع مضمن عليه من الحطاش ولله هو ولا نائم اسمح لله عليه الحال الذي اخرج الخسين نصته عليها مقرش يديه من قماطه من ناحية اليمين من ناحية الشمال فاتح يديه وجهه الى السماء رأسه على يمين الخسين قدمه على شمال الخسين الله أكبر الخسين قرية وهو مؤمن عليه من العطاش انت هذا الربيع لم يتغسر بسلماء الفسيح قال يا قوم قتلتم غزوتي قتلتم أهل بيتي لم ينفع عندي سوى هذا الربيع صفوه جرع من الماء فقد شب اللبن عن صدر أمه اختلف العسكر فيما بينهم منهم من قال إن كان دم للصغار فما دم للكبار ومنهم من قال لا تبطوا من أهل هذا البيت ماضية فصاحب مساعد عليه العائل الله عرمله اقطع جزاع القرون أعز عليكم يا شيعة كيف أقطع نزاع الموم؟ يقول حملة فهمت ما يريد إليه سعد أكدت السهمة في كبد القوس صرت أنظر إلى الطفل أين أرميك طفل رضيع مقمر عليه المرطوع رقبته ناعمة صغير ما يتحمل الرمية بينما أنا كذلك ريحه كسبت الضربة عن وجه الرضيع نظرت الى حنقه تلمح على يد الحسين كأنها ابري المقضى رميته زبحته على صدر الحسين يا حسين بالبيد يا عبيد ايش حالا يندمح ابحض <تصفيق> ثم أرزعه الحسين إلى المخيّة وتوجّى سلام الله عليه إلى خيمة ولده الإيمان زيد العابدين عليه السلام ومعه محمده الحوان زيدنام تمرضوا يقول الامام علي عمتي تمرضوا لي فدخل ابي الفتح فقال الامام سيف الحارثي ابي يا حسين ما صنعت هذا اليوم قال لي علي يا قوم ازدحوث عليهم الشيطان أنساهم ذكر الله الشريم شبت الحرب بيننا وبينهم وطابت الأرض بالدماء منا ومنهم فقال إمامنا السجاد أبا يا حسين ما فعل حبيب إذ المظاهر قال قتل يا أبناء أبا يا حسين أين سعيد بن مر قال قتل أين مسلم بن حوسجل قال قتل أين فلان فلان فلان والفسير يقول قتل قتل قتل إلى أن قال الإمام السجان أبا يا حسين أين أفي علي الأكبر قال قطعوه بالسجون في غربة الغربة أيوة حليا اذا ابا اين القاسم قال قتل اين عبد الله ابن الحسن قال قتل الى ان قال ابا اين اسر قال ابني علي تبع على صدري ولكن كسر قلبي هذا الطفل فقال السجان وكيف يا ابا قال ابني شاءه السهم كالمره الصاطم دبحا وضحت يدي تحت منحره لما امتبأ الدماء ومات بها نحو السماء صار ينظر بعينيه الى السماء ظن ان الدماء ماء وانا اريد ان انحه شربة الماء اقرجى يديه واحتنق رقبتي وصار يقول ابو يا حسين يا حسين يا اُسْهَ دَبَحوني وَلَكِن ما زِلْتُ أَعْصِرُها أيوا حزينة وما <تصفيق> عند ذلك قال جنو الحافين أفا أين خلاص خلاص خلاص والفسير يقول قتل قتل يا إلى حد أبا أبا ما لي اراك وحدك? اين الناصر? اين المحيم? اين كمسو الكذيبة? اين ليت الحريبة? اين عمي الافضاص? لما سمع الحسين اختنفى بحضرتك طالب لي حلي لم يغض احد من الرجال في المخيم الا انا وعاد فصاح بجن الحابجين وحماه وحضراسه الا هل من مناد وحضراسه ثم خرج الحسين عليه السلام يغذع بناته وأخواته وقف أمام المخيام ونادى على من يغذر جوادي وأنا ابن رسول الله على من يستقبلني بنامة حربي وأنا ابن أمير المؤمنين أكثر من اثنين وثمانين امرأة أطفال هرعوا من الخيام أحاطوا بالحسين كالحلقة من كل جارة هذه تقبل كف الحسين هذه تقبل قدمي أبي عبد الله هذه تتعلق بطرف رداء الحسين هذه تبكي وتنظر إليه وهي تقول إلى أين يا حمانة إلى أين يا رجانة جاء الزهدر عليه السلام وهي تقود الجواد وراعها ما أجلدني وما أقصى قلبي اي يا اختي تقول لاخي اجل اي يا اختي ان تقول الى والمنون فقال الحسين عليه السلام يا قلانا ويا قلانا ويا قلانا أحقنا به من كل جانب كذلك حانت منه الدباتة وإذا بطفلة لحال عقيم اسمها فاطمة عمرها خمس سنوات وإذا بهاي الطفلة مع البنات مع النساء خايفة مذرورة شبتها ترتجبان الغبار على وجهه قال الحسين مخيزينك ناولي هذه جديمة أخدها الحسين عليه السلام أجلسها أمامه على سرج جواده قال أبو ليش طائفة ماذا تحبين ماذا تتمنين نظرت إليه بكل قراعة قالت عم يا حسين أنا عطشان أريد أن أشرف من الماء يا عم ان أبي مكر صباحا إلى الماء قلت أبا أنا عقشانة مضى ولم يرجع كل من يمضي لا يرجع يا حسين فقالت حسين غنيا أنا ماضٍ إلى أبيتي أخبره بحطشتي أقول له ابنك فاطمة عقشانة ماضٍ عمياء حسين تقضي وتخبره عي مسافة مدة يا عم احملني المحب الى ابي فيسقيني لما سمع ابو حبد الله انكسر قلبه شهد تموحه قال اذا انا حسدك فمن يهدك الى بسينبه قالت سينب حنزلي لقد احرطي قلب سيدنا الحسين غيور ما يتحفى الغوايات نظر الحسين عليه السلام بعد ذلك في صفوف النساء فلم يرى السكينة قال فخي زينة أين العزيزة أين المدلمة قال السكينة في الخيمة بكين نزل الحسين عليه السلام وإذا فسكينة جالس على وجه الآخر واضعه راسها بركبتيها ترجوش نشيجا خربيا قالت ابي يا حسين ابي يا حسين اعطيني يدك اخذ الحسين اخذ يد الحسين صارت تمسح على راسها يعني ابي من بعدك لا أجل من يمسح على رأسي أبا من بعدك لا أجل من يمسح دمعتي أبا حسين من بعدك لا أجل إلا الصيام على ظهري ورأسي فصارت حسين يمسح على رأسي سجينة سيطولوا بحدي يا سجينة فعلمي من كل إذا الحمام دهاني لا تحر في قلبي بدبعتي حسرة أمان ما دعو من الهرور في جثماني فإذا قدرت فهد أولى بالذي تأتينا يا قياد المسواني بوية بوية ولا تخفي عليك ماذا رأى ثم وقف الحسين عليه السلام يجل توضيح النساء توضيح الاطفال فقد رقيه على قالت رقيه على الدم وحدها كل خيمه عمرها 4 سنين يا شيخ نسبه حسين جئت احملها يا رقيه قابلت ابا ابا يا حسين ودعك أسي علي الأكبر راح وما رجع ودعك القاسم راح وما رجع ودعك العباس راح وما رجع أنا أصاب أضعك تروح وما ترجع عبا يا حسين أصاب تروح وما ترجع عبا يا عبا عبد الله على هل من منادر وحسين يا حسين وانتعى الحسين زينا وسكنه وباق الفنان مشى خطوان وإذا بالنداء من خلفه أخي حسين قبلي هنيه فوقف الحسين عليه السلام وإذا هي زينا قال أخي والتحد في ماذا تريده قالت ابا عبد الله بقيت امانه بقيت وديعه قال الحسين عليه السلام اخي زينب ومن اماننا ومن وديعات قالت لما زنت الوقات من امنا فاطمه سلام الله عليها <تصفيق> اوصلي قال في لي منى ليله اذا رحيت الحسين بأرض كرملة وحيداً مريداً لا ناصاً له ولا محيد شميه في صدره فإنه موضع حواب الخيل قبله في نحره فإنه موضع زيوب الأعداء شمته زيكاً في صدره قبلته في نحره ثم توجهت إلى المدينة وصاحت يا زهراء والله ماني حاضر يا حسين يا يا الهي يا يا من يا اهل السماح لي لها طلب منكم نساء رجال الهربي انا دوار دوار جمر و ربنا رسول الله و دوار حجر ويله يا هي الصمام كان اويلى عطشان يواصل يلي يلي يا زهراء والله وين الهو حسين يديه على ابن اللي حاشره يا يار ابو جاهل طال الزر يا فالحسين سلام الله عليه وادع زين الوداع وتوجه نحو القتال يقول أن الحسين بن علي الله أكبر الإمام وحده تصور ثلاثون ألف رجل يشير ثلاثون ألف والحسين وحيد صرات الله عليها حمل السيد الحسين وعلي عليه أن لا أمثلي أحمي عيالات الله أكبر وحمد عليهم تقول الغوايات وكانوا ينهزمون بالبيل يديه انهزام المعزة إذا شد فيها الأسد الله أكبر <تصفيق> فكان صلوات الله وسلامه عليه قاتلهم قتالا عجيبا تقول الروايات ما ترك في الكوفة بيتا إلا وفيه ناعي أو ناعية ولكن تقول الروايات أضر به العطش صلى الله عليه تصور الفسيح يومين ثلاث من نور قطرة ماء من نور طحام غريب وحيد جهد تعاد جهاد قتال تقول الروايات فكان يحمل عليهم فإذا كشفهم وانكشفوا من بين يديه وانهزموا من بين يديه كان يختلف من الخيام قليلا يرفع صوته لا حول ولا قوة إلا بالله حتى تسمع النساء صوته فتهدأ نفوسهم وتطمئن قلوبهم تقول الروايات بينما هو في تلك الحال الله وسلامه عليه وقد أعياه التعب وقد أعياه نسق الدم وقد أعيته الجراحات كان يقاتل ويقف وقد ليستريح ساعة سلام الله عليه يلا يلا يا شيحة الروح الكربلة هذا اليوم يا الله يا زهراء يا زهراء <تصفيق> <تصفيق> وقف ليستريح ساعة وقد غيرت الشمس وجهها بحب الله وقف ليستريح وقد صارت شفتاه يا بسدين لسانه كالس شبط يا بسدين يا مغيون يا مواجون يا ابو اد رمى الحسين بحجر كسر جبهه الحسين عند ذلك الحسين وافي انفجر الدم من جبين الحسين تقول الروايه على عينيه على لحيتيه رفع السواد لينزح الدمع العينين يا الله يا محمد يا يا زهره يا زهره صح يا زهره يمتح الزمع عن عينه قال صدره في الاعداء شاءه سهم وقع على قلبه يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ya sayyidat an-nisaa تقول روايه الحسين على ظهر الجوار اتصور الزهن خرج سلسة كبد الحسين مع هذا الزهن الله أكبر كيف عبد عبد الله يقولون الإمام اشتبعت ما إلى طاقة طاقة طبعا جسدية وإلا الوجود كل طاقة المحصول صلى الله عليه اسفع الله عليه الإمام سلام الله عليه على ظهر الجواد ما إلى الضاطة على البقاء أراد أن ينزل إلى الأرض الإمام الحج يخاطب هذا النسول في التزل صلوات الله وسلامه عليه تقول الرواية عند ذلك البسير قال يا جواد لا طاقتني بالجلوس على ظهره لأن الإيمان سلام الله عليه أراد أن يتمايل نحو اليمين ما لن قرص معه أراد أن يتمايل نحو الشمال ما لن جواد معه عند ذلك قال الحسين يا جوادي تركي اسمه على وجه الارض الحيوان تصور كيف رحمه سيد اشتهده متى يدينه ورجله ألسق بطنه على وجه الارض وأنزلتك السيد برض الوليد كأنه يقول انزل أبا عبد الله أنت عزيز الزهرة أبا عبد الله يا حسين يا حسين نزل على وجه الأرض وإمام الأرض يخاصره وهويت إلى الأرض شريحة تطبق الخيول بحوافرها وتعلوك القضار بموادرها قد رشح الموت يمينك واختلف بالانخباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفاً خفية إلى رحلك وبنيك بعد وأسرح فرسك الشاردة إلى المخيم وحمح من وفي الغريمة داعيا فذن ما رأينا النساء شوادك مخزيها تقول الغواية زينا في المخيّة والنساء في الغيّام سمعت زينا الصهي الشواد لأن الشواد لطّس وجهه وناصيته بالدماع أبي عبد الله وأقبل إلى المخيم يصهر صهيلاً عالياً زينك سمعت صهيلاً جواب قالت عم سكينة هذا أموك البسير قد أقبل ومن استدباله قامت سكينة إلى باب المخيم تستقبل أباها وإن باب الجواب من أبي عبد الله مشكوط بالزهام لطمت سجينة وجهها قاحت عم زينة عم زينة لقد قتل الحسين أيها حسينة والله, والله بجات سكنة ونعفت بيانك يا اللي دعا المهر حق يا مهره حق بقبره يا هو معها الا لاصلحا الصرخه يا مهره حسين و يا يالمه يا مهره حسين و يا هالك يمشي على الضيق يا هي ثم الحسين صلى الله عليه بقي على الارض حتى جن النسهاء يمشي خلف الحصان الى مصلح ابي عبد الله الحسين منقعا على وجه الارض بتلك الحاله يناجي ربه الهي تركت شلقه صراً في هواك وعندبت العيال لكي أرى كار فلو قطعتني في الحوب أرواباً لما مال القرآن إلى سواك هذه رجالي في رباك ذبائقهم جئنا النساء أحطنا من حسين في كل جانب جلسنا عنده اسمع روايات ماذا تقول جلست زينب عليه السلام عند رأسه سكين عند رجليه قالت عما سنزيف بينه وبينه شيء لخاطبه لعله يفتع عينه نكلمه <تصفيق> عما عم يسكن سنك أعدا ما فيه يوم هلك في السرد فالكام يقف علينا وننشد يا شرح ما دينه اسمع ستينة ما لدي شيء عمتها اتقلها يا عم شلونك عدد وسه من الذي نابد القوفة الثاري خارس ظهره يا جهد أحطنا النساء كل واحدة تبكي عنده أبي عبد الله <تصفيق> جاعدا ينمو بالجمة ينحبا سكنة وانتي يا نحبان سكنت عدل اله وهيه بكال رباب الصير الله حال ومكمن وان بيسكن العاتب الضرير يا سكن يا ساح بحمتك على النور على النور احترى عطايا يم جسم سينا بن حنة تعالى أبي عبد الله أبي حسين مات جدنا رسول الله رجعنا إليك مات أبي رجعنا إلى أبيك علي مات أبونا علي رجعنا إلى الحسان مادة من حسان رجعنا إليه إلى من نرجع بعدك أبا عبد الله وولك زين الحافظين المخيم مؤمن عليه من المرض والألة وهي شيوش ثلاثون ألف وين عبد الله قال اتنمني يا نور حي ما أجاب بحق جدنا ما اجاب بحق ابي علي ما اجاب بحق الحزن ما اجاب قال اتكلمني بحق مكسورة الاطلاع فاطمة لما سمع باسك امه فتح عينها قال او خيزينك كسر قلبي وزدي كربي يا زهران ليلا ماذا تقول تقول أبا عبد الله مات النبي رجعنا إلى علي مات أبونا علي رجعنا للحدث إذا أنت روح تراحل تقول أبا عبد الله اتجد لي أنا بوجهك كنت يا ابن أمي الشوهج جدي المختار وشوف الطهرة أمي السهراء وشوف تنول الكوار توجعك من عصب يحس كان داخلت منهم الدار اشتروني النور باصري من غيبك عندي البيان بوجهك من أصد يا حسين أنا قلمك بعد اتلّى والتلّى كنت اللي عن كل هل الطيبين يا طيب الذان والغوى ألا هل من منادر وحسيناء نفتقول لنا وجم الحسن سمحت امينه لسهيل ولين الحسن ينوي ويذكرات الله عليه السماعه هي وانا اذكر رب الله بسماعه ينوي واذكر رب الله لكي الاقوم توسلي على صورتي صحيه شرح بين ما هو جرح واوي ساوي نادى يا زينب كل جرح به ضاي بس جرحه بدمه يفتح لك احلى جلست النساء هذه تظلم هذه تشمو هذه تقبلها هاي تقول في أمان الله يا أبا عبدالله الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> تقول الغمايات جبريل تلك الساعة رحم حالة المسيط الله نزلوا من الزمان فرسوا أجنحتهم يصرفون السلام عليك يا مظلوم السلام عليك يا عطشان السلام عليك يا ذبيح السلام عليك يا عضا عبد الله الاهل من واحد الله افتلوا على اربع فرق بعد ما افترقوا على القرقه بالسيوف قرقه بالبيان قرقه بالحجاره بعضهم يواصل كامل مشعلون النار في رؤوس القف ويلقونها على ابي عبد الله والسهيم ممدد على وجه النار لا يوم كيومك يا أبا الله يا عزيز الزهراء يا حسين اتهيئه يا شيحا ناتب وصعد من ينتدب إلى الهسين ويقطع رأسه ويأتنا برأسه كل من اقترب منه كان سيد الشهداء يقطع عينه وعينه عينه الله تعالى الحسين عين الله يا شيحا ينظر الحسين إليه فتنسحش يده فيرمي السيف ويعود منهزمه <تصفيق> كل من اقترب منه هذه حالته فقال ابن سعد عليه العائل الله فبتشوا في الجيش هبتشدوها كتابيا مسيحيا نصاريا غير مسلم لا يعرف الحسين لا يعرف علي ابن أبي طالب لا يعرف الزهراء حتى يقوم بفبح الحسين فجاءوا له من أصرانين فقال ابن سعد خذ هذا السيد والطلب إلى هذا الصريع واقطع رأسه واكناب رأسه شاء ذاك المسيحين وقفعت للحسين فتح الحسين عنه بوجه قال أقل نخارك a clap disappointment قال بلى قال اقرات السفر الفلاني قال بلى اقرات قسم كذا قال بلى اخن نصارا اقرات السفر الفلاني قال نعم اقرات اسم كذا قال نعم اقرات اسم كذا. قال بلى قال اتعرف هاي الاسماء ما هي قال لا قال اخن نصارا اما الرسول الله اسمه سيدي محمد رسول الله واما الاسم الثاني اسمه ابي علي بن ابي طالب واما الاسم اسم الزهراء أمي فاطمة وأما الاسم الرابع أخي الحسان الخامس أنا البسيد فقال ذاك أنت البسيد قال اي والله قال سيدي مديتك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك رسول الله ثم أتدت سيفا قاتل يحامي قال البسيد حامي عن بنات علي وفاطمة غير ما زينم عند الحسين يا الله يا محمد يا حليل يا حجة ابن الحسان يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا, يا, يا, يا, يا, يا حليل يا حليل اسرق للنجف يا هذا البعيم المجرم. شبر ابن دي اول ما صنع ضرب زينب في كعب الرمح على ظهرها. هوت الى الارض مغمن عليها. شاء الى رفسه على صدره. يا حسين رفس الحسين على صدره. الله يا محمد يا حمد يا حسد ابن الحسد اخذ بلحية هبي عبد الله وضع السيف على محمد وصار يحس نحراه وكان السيف لا يؤثر قال الحسين يا شر هنا قبلتني امي قاطمة سيفك لا يؤثر فقلب الحسين على وجهه يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء صح يا شيحي يا زهراء يا زهراء على الحسين علا وجه جلس على ظهره اخذ من شحره وضع السيف حله طرطحه طرفه السيف على شربا والله وقطع رأس الحاج حسين يا حسين يا حسين عشان يا حسين يا ذريح يا حسين نعم زينم بتلك الحالة هيا ساعم الله قلقم المصائف زينم عليها السلام وقفة ايجا الشبر يحمل رأس المسيح زينم محسوا من هذا الرأس اتقل له يا سلام تاج حسين قل لي وين لباس قل هدا بيه شوف على الرمح راس اخوان اتقدموا اتقدموا من المنبر حتى نرتم على حق المسين صلوات الله عليه اتقدموا, اتقدموا اتقدموا كلكم من المنبر سرعة سرعة ابدوا الله يا زهوة ما حسين كلكم كل واحد حسين حسين حسين حسين حسين حسين خدموا خدموا للمنبر للمنبر بعالوا تعالوا للمنبر كلكم كلكم صوت واحد صوت واحد وين الشيعة حسين حسين وحسين وحسين, وحسين, وحسين, وحسين <تصفيق> اسمعني زينب كيف تندم أخاها الله عفل الله <تصفيق> فاستكرار من فرسين كنا في صوب واحدها كنا ندوم مع زينا بزي رشوف من فرسين ملطن على وجه العار يا ابن رمي حاء التربى باللحن انت فقط اضرب على صبرك كلكم ضربة واحدة على حب الحسين يا ابن امي عد اربان عبس يا